وسخر الشمس والقمر كلٍ يجرين أجن مسمى يدبر الأمور يفصل الآيات لعلكم بنقائ ربكم توقنون.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 أولئك لهم اللعنة ولهم سُودار. الله يبسّط الرزق لما يشاء ويقدر. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متع. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متع.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 كذلك أرسلناك في أمّة قد خلت من قبلها أمّ لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو رب لا إله إلا هو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 وقبل حكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لِمَنْ عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب